سميته بتحفات الأطفال عن شيخي الميهي في الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والاجر والقبول والثواب باب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين ارباع احكام فاخذت بيني فالاول الاظهار قبل احرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهمله ثاني ثم غين خاء والثاني ادغام بسته اتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بيا معلما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلاه والثاني ادغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنة والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع الاخفاء والرابع الاخفاء عند الفاضل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 باب أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا باب أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لأنف اللينة لذي الحجا احكامها ثلاثه لمن ضبط اخفاء ادغام واظهار فقط فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني ادغام بمثلها اتى وسم ادغاما صغيرا يا فتى والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسمها شفويه واحذر لدى واو وفى ان تختفي لقربها والاتحاد فاعرف باب حكم لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الاحرف أولا إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من بغ حجك وخفع قيمه ثانيهما إدغامها في أربعي وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صرح من تفز ضفذا نعم دعسو أظن زر شريفا للكرم واللام الأول سمها قمرية واللام الأخر سمها شمسية وأظهر النلام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إنسكا أول كل فالصغير سميا او حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم منه بالمثل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 جاء بعد مد فالطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل الف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا ان انفتاح قبل كل اعلنا باب احكام المد للمد احكام ثلاثه تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذاب متصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا باب أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم اربعه وتلك كلمي وحرف معه كلاهما مخفف مثقل فهذه اربعه تفصل فان بكلمه سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسى المقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صيه سحيرا من قطع كذا اشتهر خاتمة تحفة الأطفال وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدى لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحبي وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع